أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَأُوا كُمُوا أَوَّلَ مَرَّةٌ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أن دخ شو ان كنتم